اكلك قوي القلاص اللي بيعمله عبدالله الله جاب بقيت اعرق والله يا حبيبي يا ابني انت تلم هدومك وتجي حالا اجي <تصفيق> حالا فين بس اجي فين بس يا امي والشغل الشغل ما اقدرش اخد اجازه يا اخويا يعني هيحصل ليه لما تاخد لك يومين اجازه هو يعني ما في غيرك في المصلحه اللي بتشتغل فيها اوه في غير كتير ده احنا زي الدبان في المصلحة بس الست صاحبة المصلحة ما تقدرش تعيش من غيري اصلا عندها فرخه بكشك يوميا كل يوم على ريقه لي امال يا بني. كلمتين شكر وعرفان على مجهود العظيم وعبقريتي الفزة وكده بقى يا ماما خلاص الدين اللي مرتها استسمحها تديلك يومين أجازة عايش يا عايش فيه ايه فيه يا غادة مش شايفاني بتكلم في التليفون ايه في الهزفت ده وقوم بسرعة مروع ايزاك طب يا امي معلش انا حقفل معاك دلوقتي وغالبا كلها ساعتين واجنم في حضنك العمر كله سلام <تصفيق> أنت أستعيش؟ كنت عايش كنت عايش خير يا فندم خير أموريني. أنت بأسخ الفكرة الإعلان دي؟ آه للأ للأسف آه, آه أنا مش عارف حضرتك محترف صبي ليه لحد دلوقتي هاتي هاتي عنك عنه عنك عن. حرميه في البسك الزبالة دي مكانها الطبيعي في الزبالة. هاتي يا فندم هاتي هاتي لا يوسخ إديك هاتي. سيب الورق ده. آه يبقى حضرتك عايزة ترميه وشي اتفضلي يا فندم أنا وشي جاهز اتفضلي يرميه. يعني أنت مقتنع بأن اللي أنت عملته ده حاجة تأريف؟ فعلًا يا نسمارو. عايش كان قالب بنفسه انه مش مستريح لفكرة الاعلان ده بس هو اليومين دول يعني بيفكر في حاجة جديدة مش كده عايش <تصفيق> يا طبعا طبعا ده انا كنت ناوي اعمل لحضرتك مفاجأة لما ترجع من دبي والله بس ما اعرفش ايه اللي رجعك بدري كده وطبيتي علينا زي القدر الأمر الأمر القدر القدر الأمر المستعجل ما هو اللي رجعني بدري فكرة الاعلانات الزفت ده الأسف <تصفيق> الشديد وافقوا عليه في دبي مين مين اللي عليه في دبي مين الاخبياء دول اللي وافقوا عليه في دبي صحاب الناس مش عارفة مصلحتها انا من رايي من رايي تقطعي يعني تقطعي الاعلان ده وتقطعي علاقتك بيهم خالص صدقيني خلاص مضيت العقد والحمله الاعلانيه دي مسئوليتك انا ايوه غاده التصميمات دي تروح المطبعه وتنزل الجرائد من يوم السبت حاضر واحجزي تذكرتين لشرم الشيخ يوم الجمعة حضرتك ومين انت قلت لي اسمك ايه عايش التذكرة الثانيه للاستاذ عايش يعني احنا هنسافر شرم مع بعض الوحدينا ايوه عشان تشوفي القريه السياحيه على الطبيعة. ده مش ممكن يحصل ابدا يا يحصل ابدا انت اترفضت من الشغل يا ريت. كان يبقى احسن انت هتكلكلي معاك ليه ما تتكلم دغري انا مسافر شرم الشيخ يا عبدالله الله <تصفيق> وقعت قلبي يا راجل مفروك يا ابني خالتي والعقد فلوسه كويسه عادي ايه وانا بقول لك رايح الخليج انا رايح مهمه يومين تبع الشغل شرم الشيخ طب وين بقدرك كده دي فرصة تخلص من وش العقربه الشغل ما هي المصيبه ان العقربه مسافره معايا <تصفيق> انا وهي هنكون على طياره واحده وكرسيها لازق في كرسيها إن لله وإن له راجعون طب مش مش وجب توضع أهلك بقى مع حدش عارف بكرة بخبرنا إيه بحتى زميلي في الشغل كانوا عايزين يعملوا لي حفل تأبين قبل مسافر بقول لك إيه مش شرم دي فيها بحر أيوة دي فرصة جت لك على طبق من فضة أنت تغرقها في البحر وتخلص الناس من جرفة لا أنا عرفت هخلص منها إزاي فين حلة الألس إيه موجودة هو إحنا عندنا غيرها أنا هكلو الألس على قد ما أقدر ويانا يانتي يا مروة يا بنت الرئيس. يلا يا بير انزلي المية ساقعة يو يلا انزلي بناش درع. يلا واحد اديه شفت المية جميلة ازاي يا حبيبتي احنا اكيد مجانين في حد ينزل البسين بالليل كده انا بقالي سنين طويل عاقل ومن حق اكون مجنون ولو ليوم واحد وانت معايا يا اونكل هتفضل مجنون على طول أنت خليتي فيها أونكل بقولك إيه أنا أصحابي الأنتين بيقولولي يا عبدو وأنا هقولك يا دودو خلاص مشيها دودو بس أنت دمك خفيف مور أمها ليه مروى مقفولة كده ودمها تقيل شوية مش طالعة زيك يا دودو مروى طالعة لأمها سيط العقيد عنايات الله يرحمها بقى تعرفي أنا نبسيها في فتنة دلوقتي على جمبري بري وعايز مقلي ولا مشوي مش مهم إحنا وظروفنا بقى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 تصدق تصدق انت ما عندكش ضمير ولا مروة يعني انت كده قاعد متلقح في البيت لا بتروح ولا بتيجي وسايب هدومي مكمكمه في الدولاب وريحتها جايبه لمدان الجيزة وقعد تغسل هدومك انت يا بني ادم بقول لك انا مسافر يوم الجمعة شرم اغسل لي هدومي يا ده وانا مسافر كمان مسافر كمان فيه قصدي بصراحه انا ماليش طقل على القعده لوحدي قصدك بتخاف تقعد لوحدك تقريبا فقول تنزل للبلد اسلم على الجماعة واخد قرشين من ابويا واستنط على بجوزين بط على كام فرخة محدش عارف الايام اللي جاي لعاملة ازاي ما تحكش عليك انا جلبي مجبوض من سفرية شرم دي ما تفكرنيش ما تفكرنيش عبد الله انا حس ان الست دي حترفدني من قبل حتى ما حط رجليه في مطار شرم الشيخ ولا يمك اترفض براحتك اخوك سدقت طب لك ايه يا ريت بقى تبقى تعدي على امي وتاخد منها ارشين ام انا اكيد هعدي عشان اشوف حبيبتي القلب ما دي نفسك انا في وشك عينك يا سافل ام الحض هي زورة غريبة دي بنت خالتي واحنا جريين الفاتحة الفاتحة دي ابوه هيقراها على روحك ان شاء الله لو عرف ان حضرتك ملعيتش شغل لحد دلوقتي وهو هيعرف منين بس مني طبعا ده انا حجرسك في البلد كلها أه أه ابوص على الارض اغسر علي بوس شيل بقى دومك المنقرة دي وقوم اغسل هدوم يتفضل حاضر وبعد ما تغسلهم اكويهم يا حاضر وبعد ما تكويهم وتوسخهم ارجع اغسلهم وكويهم يا حاضر اللي اتدب يا مرحب يا باشمهندس انتوا مين اتفضل يا عمدي انا امنت لك المكان وكله تمام وايش يا بغل انت وهو مين بابا ها انا اتقال بابا أم الله عايز نعمل إيه؟ في حضني يعني؟ ومالو يا بنتي هي مش صاحبتك انت عارف يا بابا كويس ان انا ما عنديش أصحاب ومش معنى انها كانت زميلتي في الكلية انها تيجي تتعشى مع حضرتك وانا مش موجودة وتلبس مايو تنزل كمان لبسير ومالو بنت رقيقة وعندها زوق لقاتني قاعد لوحدي زهقان جات تسليلي بزمتك يا بابا لو ماما عايشة المسخرة دي كانت هتحصل؟ أمك الله رحمها ماتت بس انا لسه عايش والمسخرة دي انا بعملها في بيتي يا مروه في بيتي ويا ريت ما تنسيش إن انا ابوكي وانت بنتي صباح الخير يا مروه انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه مالكم واقفين مش على بعضه ليه يا يابا انت تنور في جاي وقت بس اهرك بالخليفة اللي انت جاي بيه ده لازم تأي الغفرد دي كلات. اه بدل قاعدتهم في البلد للشغلة لمشغلة وبرضه اعملولي هيبة وانا داخل عليك في المنطقة يا خبت <تصفح> يا جوش خلتي يا جوز خلتي مش كنت تقول ان انت هتشرفنا كنا نعمل حسابنا ونعرف نجوم بالواجب واجب جوتو انتو خالتك فيهم واحد وجيبيه اللي حتعمله ابن احنا جايين اكلنا معانا وادي ارفعي اوامرك يا جناب العمد افرش الاكل يا علي لو انت دارب المشوار ده دا كله عشان تيجي تاكل هنا لا جيتك مش عجباني خلاص اتطبعت باهل البندر يا بابا ما فيش حد غريب الله. خايف عليك لما تيجي تقعد على كرسي العمودية مش هتعرف تتفاهم مع الباقر دول بلهجة أهل البندر ما ترد على الموبايل مالك واقف متسمر كده ليه مش مهم حاكلمه في وقت تاني ناولني العدة عايزها فيه يااب بقولك ناولني اهيه يا ابا تفضل العيد بس عدلها بقول لك ناوي بابا بابا مين غادة ديالة انتو بتجيبوا بنات في الموبايل نهارك مش فايت